<تصفيق> وحرق قلباهم من قلبه شبم ومن بجسمي وحالي عنده سقم ما لي أكتم حبا قد برى جسدي وتدعي حب سيف الدولة الأمم إن كان يجمعنا حب لغرته فليت أنا بقدر الحب نقتسم قد زرته وسيوف الهند مغمدة وقد نظرت إليه وسيوف دم فكان أحسن خلق الله كلهم وكان أحسن ما في الأحسن شيم فوت العدو الذي يممته ظفر في طيه أسف في طيه نعم قد ناب عنك شديد الخوف واصطنعت لك المهابة ما لا تصنع البهم ألزمت نفسك شيئا ليس يلزمها الا يواريهم أرض ولا علم أكلما رمت جيشا فانثنا هربا تصرفت بك في آثاره الهمم عليك هزمهم في كل معترك وما عليك بهم عار إذا هزموا أما ترى ظفراً حلواً سوى ظفر تصافحت فيه بيض الهند واللمم يا أعدل الناس إلا في معاملتي فيك الخصام وأنت الخصم والحكم أعيذها نظرات منك صادقة أن تحسب الشحم في من شحمه ورم ومن تفاع أخي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا بانني خير من تسعى به قدم انا الذي نظر الاعمى الى ادبي واسمعت كلمات من به صمم انام من اجفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم وجاهل مده في جهله ضحكي حتى أتته يد فراسه وفم اذا رايت نيوب الليث بارزه فلا تظن أن أن ليث يبتسم ومهجه مهجتي من هم صاحبها أدركتها بجواد ظاهره حرم رجلاه في الراكض رجل واليدان يد وفعله ما تريد الكف والقدم ومرهف سرت بين الجحفلين به حتى ضربت وموج الموت يلتطم الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم صحبت في الفلوات الوحش منفردا حتى تعجب مني القور والأكم يا من يعز علينا ان نفارقهم وجداننا كل شيء بعدكم عدم ما كان اخلقنا منكم بتكرمه لو ان امركم من امرنا امن ان كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح اذا ارضاكم الم وبيننا لو رعيتم ذاك معرفة إن المعارف في أهل إنه هذه كم تطلبون لنا عيبا فيعجزكم ويكره الله ما تأتون والكرم ما أبعد العيب والنقصان من شرفي أنا الثري يا وذان الشيب والهرم ليت الغمام الذي عندي صواعقه يزيلهن الى من عنده الديم ارى النوى يقتضيني كل مرحله لا تستقل بها الوخاده الرسل لئن تركنا ضميرا عن ميامننا ليحدثن لمن ودعتهم ندم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 شر البلاد مكان لا صديق به وشر ما يكسب الإنسان ما يصم وشر ما قنصته راحتي قنص شهب المزاة سواء فيه والرخم لأي لفظ تقول الشعر زعنفة تجوز عندك لا عرب ولا عجم هذا عتابك إلا أنه مقه قد ضمن الدر إلا أنه كلمة